مره الايام ومره ا ل س ا د مرت ا ل أ ي ا م ه ر وانت ما تغيرن تمره عن القنال ما ع ي ر ن لا لحظه لو انطلعنا فالشماعه نار و ا ل س ت ح ا ب ظلال بديع من ب ح ت ه ع ا ي م س ا ع د و ا ل م س ا ع د و ا ل ب ي ع どくらやまばってしま た ل بغل بلدي مطيب صافي زي صافوها النسيم